إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا السؤال ما هو حكم النظر الى المجرميات حكم النظر الى المجرميات يحرم النظر فيه يحرم سواء كان بشهوه ها او غيره سواء كان الشهوه او الغريزه والمقصود بالاجنبيه هي اللي لا تحل لك سواء كان هذا في الشارع حلوه يعني لا هي لا تحل لك اجنبيه اي لا تحل لك لا يوجد لك عشان انتظر ليه يعني مراقبه ماليه <سؤال> باقي عاملينها فين؟ <صفيق> اللي ده يا ابوك لانه ممكن ما تزوجها يعني اه انت حل في الامانه لكن ابص لا حل ده يعني لا حل ده كلافه ومسؤوليه دي المقصود عشان شو هقدر اجيب لك الموضوع طيب النهفه الاجراميه ممنوعه للرغم ان اللي عايز غير كل امنيه يطلب من ابو صالح المقصود الالغابيه هنا المراه اللي متبلكش مقصودنا في الناس يعني اللي يحيل النظر الايه اما الايه بمعنى أنت تتزوج فهذه يكون ان تتزوجت انا ما فهدي المراه الالغابيه ليه قلت لك انتم هو الي لان النظر هنا منعه درع زوجها كل مهمه يا رب حتى ظهري كل كل المراه كل الخوايس مبدئها والله عظيم يعني مش سوشيال فمعندش بيت زي كده وبعدين دي بتختلف من شخص لشخص ومن وقت لوقت ومن وقت لوقت يعني يزم الشك وموع عليه افكر في نفسي يا جوشن سيوكي الرحله هذا واللي جاي لما زول النبي صلى الله عليه وسلم عن نظره فجاه قال الاولى لا والثانيه يعني الاولى جت يعني يعني ان انت تضربش الوحده انت تضربش الوحده فجاه بتتفاجئ ان ايه في وحده وانك يتوبه دور والشركات ثانية فالقولة دي لك بمعنى انك انت نظرته فلا شيء لا تسمعك والثانية فاحد بمعنى اذا ردعت النظر او كررت النظر تسميته عليك بالنسبة انك تكررش النظر انت يصفلت واحد هو ايه؟ النظر طيب من البائع يعني واحدة ماشية مثلا لحد دي هناك بعدين وقف الدكتور فضيله الصوره نفسه فايام سعيد راح قاعد يبص على اللي هو فعمال يسال هو مين ده عشان سايم معايا هيا جوز المؤمن بيقول لي واحده هو كمان <تصفيق> <يبوشي في الواحد. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا جوز يا ابن يا جوز يا ابن الواحد بس يا طيب يا جوز الراجل ان يقرا ولكن للنفسك الشديد فيه ناس باحتفال <تصفيق> مشاهدة يعني حتى ممكن تكون مسلمة وتفاجأ أنها عملتها الضغطة يعني فيه مسلمة وعملتها الضغطة يعني أنت بانترك أرد كارجي كبير وراجي محترم ومتاع وماشي جمبه ومتل إلهي أنت يعني بسطور نفسك أو يجبس يفسك بيش فيلش كده ومتل ماشي مثلا جايبة ثلاثة صبارية مثلا بياتي فيك مثلا لا فايه هل هيوس كدوله اسلاميه لان نستضيف بتره المانيه مرتعه فرنسا بيصيفوا عندنا في شرم الشيخ على الايه على السياحه وجايبين نساء عاريات نفس مروات بكيني جايبين على هل هيقول ذلك في دوله مش ده الحكومه تمنع ده بقى قال لكم معايا ما انا معاك مش عارف مش انا خدني هنا خدني من افسريه ما لا واحد عيان كده على البلاش نفسي جاي عاوز افهم يعني ال 11 11 11 مش هتعمل ايه ده كله ده بقول لك يا جماعه اهدوا يا جماعه الامور مشيله يا جماعه الصوت <تسكت> مش شغال كده يا جماعه سايس بس البطاريه بتاعه التليفون لا لا انا هروح اتفضل عشان يا جماعه الصوت يا جماعه اتفضل يا من الكياس 25 من الكياس 28 مين واحد يشوف في اللي فيها حاجات دي والجهاز بتاعنا ايه ده لا يعني يقدر هناك مش شيء معروف فيها جنب والاجانب اللي بتشوفهم في الشياط دول دول جباله الاجانب بيجوزوا مصريين زي ما مش فاهم يعني دول جباله الأجانب. الاجانب يعني ايه شبل في الاجانب يعني في هل أنت مستخدم لابس كلاب سكينة ستكين ومشاب سكينة؟ هم فيه أماناتك من شاب سخاص؟ آآ، بالجنب ومشاب الأولاب آآ، يعني فيه حاجة فيه أماناتك من شاب, في في مش شاب ولو مش كلاب في الشارع، أنا مش حاجة إلا حاجة بل انتكومة كيف رشق يعني وانجيلتي انت تعرفت لها انتكومة كيف مشاب سكينة؟ شكبت بيه شام مش طب، أنا أسأل شؤية أنت كرجل مش انتظر لأمانك يمزيني؟ بطلق يعني انا باختياري عندي هناك واحد طول العمل هناك فندق ما حدش عارف بس هو عمري لسه يا شباب اكله تمام يا fem hen som газ gjelden som om ung sproner av u åing som..." flyрон ut forval AP. Dem gør den k Means 1,ks vård utryp. Ja, men eyeshadowse people å lent under hutsetinnene overuse. Veie den andre med em former av coworkers som å gjisna en er mennesker hansugen Hormats? Muser undervar man seg på helskaper,va. 우리가 jobbede på إذن أقرب من الشخانة تعالى أن يطلع على أمور فسكولومبية جعلته يندم ويتحصر على ذهاب الستخدام أنا لا أرشل أباكي كيف عنك أنا أنا مساك إخوة عندما نذهب إلى الصيفين أكثر في الدين من ليني بعض ونذهب إلى مضطد الدينة الدينة مشحك هي الموسائلة من درجة أن في بعض الإخوة هو أن أي زمان نذهب إلى دميات الدينة وما يبعد رحنا إلى دميات على إيه أسر جاية من بعيد لأتوعة جنبين معناش إنو احنا مجازدين كل سلنا الوقت على البيضة وفيش حال بيض من الكياسة والشهدين إلا اجنزات الطرق والمرض اعترار النزام الموظف طول يبقى إيه إنو رح تترم عشان نوضيفه معيانه أخي بقى نقول له لا نقول له معني شهد ابتلاك وغض ببصر بصراحة مين غداك انا الدنيا ما يعني عشان الواحد شاف في الغداء وراجل متجايج مفيش حل يمكنين نروح نغدع اصل فص اصل فص كان انا ما يسالني يقول لك اصل دي تعرف انه ايه مش متلزم مش متلزم ده اصل فص اذا مش كده المتجايج من كلمه واحده بلاش, بلاش بلاش خلاص ما فيش راجل تنقصوا في الاشياء طبعا قال الله عز وجل لكل مؤمن يرضخ يعني احنا واحنا في الجامعه كان الواحد يبص على يمينه يلاقي ايه متببل على شماله متببل هو راح متببل قدامه متببل يقولوا لو, لو رفع عينه وبص لفوق انباج واحده طلعت من الشباك ايه متببل الامور الغياره دلوقتي في المنصوره كان زمان المنصوره دي مفيش واحده مرقمه ولا مؤتري ملتحي دلوقتي المنصوره رياضه حاجه جميله ما كثير مكسره فجزاي في مدن اخرى في مدن ثانيه ما فيهاش يعني مثل في زي حتى جمع في جمع زي دي ما تيش هناك ملتحي وانا منقضها فالشيء من اللي ممكن هذه الاماكن التي فيها عراض يندب على المرض ان يحذر من هذه اليها إلا إذا اضطر اضطراراً محيثي إذا سألوه الله عشر تلك يوم القيامات لماذا لا تأتي هنا يقال هكذا يضطر العورات بقى بالنسبة للعورة أول حاجة عورة الرجل مع الرجل بس كيس وانا اتعمل من مكان نظر الباقي على فتاة آآ يعني كين السجنات احنا اه مش سناخذ هنا والطبيب والشهاده بقدر الضروره طبعا بقدر الضروره والطبيب بقدر الضروره شي ما ما لا لا لا احنا لا ناخذ منها اي نحن نأخذ جننا على النبي صلى الله عليه وسلم رسط عوض والطرازي بمعباطل دي بيش طبعا نتبع في التبزين بيش ضرورة وين هالي مابر؟ ولا هو مع الثورة ولا بل بيش ضرورة يعني اعتلاق منابل دي بيش ضرورة نأسي ما يشتبزين يعني بيش ضرورة يعني اعتلاق منابل دي بصبور طب ظهور دي مشاره ان الواحد يتردد عنها دي فظنه فنه من اعظم الفتن على هذا الدهر الفاشوكتر الفتن على الاطلاق الظهور في التلفزيون اوعى يتهالك كده من اعظم الفتن على الاطلاق كان الالماني زمان يقول كلمه مشهوره بيقول حب ظهور يقص ظهور لكن <تصفيق> الملف مش اهم اكتر يبقى ما فعلاش <تصفيق> لما <مسؤال> رؤسش عن القناة الفضائية للسمائية يعني أنا أسلم على كل القنابة انا هنا في الغراءة دي كي في قناة دي كي قناة دي طيطة دي طبعاً مش مكين وزيت في إخوة كتير مجمع أن أقول الله ياسمون إلى هذه المنابل يعني من مش يكون سمع بعصيدي من محمد إسماعيل من محمد عم حصول انا اسمي مصطفى يا يعقوب بسم الله الرحمن الرحيم اه دي مش الغام الشيخ محمد حسين واحد بين ولا الناس الناس الراجل استاهل بهدته ابراح الغام الغام الغام لا ألهام، لا يُسألوش أسئلة، ما هي ألهام هذا ألهام، وليس أسئلة أجل الغرر إيه بس، عشبت لطسة ورقة شمي لا، أن يشتغل السلفيون بالنصر وأن يشتغل النصر بالسلفيين الإعلام اشتغل على كده أنا أقولوك على منظر عشان تعرفوا إن الإعلام نجح نجح، نجح، نجح ضد السلفيين بالنصر والضد للنصر بالسلفيين عشان الساعه تطرح للعنيين لقيت الجنس قال لي الشيخ محمد تعالى عندنا في الكنيسه وجابوا قام قعد كده معاه وتاو عمل لقاءات باللقاءات اللي انت عن المجلس فوجئ بان في مجموعه من النصارى من الكنيسه بتاعتنا في النصارى كتير كده في, في, في مجموعه من النصارى كتير بتاخد جامد لذلك بنصوروا الاخ اللي هو ماشي اللي فهو طبعاً ذاكي، أخي ذاكي، أين هتفضل للتواجد؟ جيني، ماذا؟ عشان يسجلوا بقاء الشيخ محمد ربيع السيور فنقول كده، الإعلام، الإعلام، الإعلام، الإعلام من أخطر المناثر مع الدهاء والمرض لضرب السلفيين بالنصارى وضرب النصارى بالسلفيين عشان الصحة تلقى من؟ للعاهمية، بس، بس اسمع محمد حسين هما بادئ مش حسين دي حسين ايه ما فاوتك في الجيزه وما محمد حسين وجيز الاثار ما يكون مش عارف ليه والسياحه ما مش عارف ليه والترشيد ما لا تسفر هذه الاشياء ابن الدبلخه قطع من مش ملقب بتوقع ان دايما كل عشان ثروه النصارى الاسرائيلين والنصارى واللي سلفيين اتفرجوا للنصارى ويمزجوا بعض هو المساحه تفضل كل حاجه واذا كده احنا بنقول كده احوالنا ظهور في الاعلام خطا الظهور في الاعلام خطا حب ظهور هم يقصم حب ظهور يقصم الظهور <تصفيق> <يا> دكتور ابو <تصفيق> الزهور في علماء مصر ع... عينين دي دي هو ايه مع انان يا اما يعني في يعني الاصلي تبعاتها يعني يبقى تعال المسائل الدين يعني علم دين يعني علم دين علم يعني علمانيا الدين عن الدول عامره الرجل مع من الثروه الاوروبيه من السوبر للركبه عوره الرجل مع رجل عوره الرجل مع رجل من السوبر للركبه واللي جاي لك كيف ان احنا واحنا في الجامعه في مدينه جامعينين لبعض بعض ونلعب قدام بعض النور الخلاط لان من السوبر للركبه ايه عوره يا مش شرط تطول من بتاع الكوره فيش جمش شرطة مؤخذة وكل جيسه باين واخذ باين خضاك وفاك دباين وقال لك دا مش عاون لا عورة واخذ باين من السبع لأوروبة ايه؟ عورة انا قولا وابنى ربطة وابسة حمى وانا بحسن لبا ربطة بسا جاين بسا جاين بسا جاين ايبا عورة تقول رب المعربة من السبع لأوروبة من السبع و... وفي يعني جماعه دي بتشيلوا الحديد دول جماعه حديد, حديد. المصارعه والمصارعه والحياه في يعني على العوره المغلط ايه يعني المغلط العوره المغلطه في حاجه مكشوفه في المصارعه ده مثال اه ماشي يعني طبعا ده ممنوع صراحه يبقى امره تغطي مع عوره من الراجل من الصدر وجهه الاسلامي يقولوا النبس صلى الله عليه وجان وسلم طنعي دمك وجانت ايه وجانت فخذة مكشوفة فالخال له النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أما علمت أن الفخذ عورة أما علمت أن الفخذ عورة أما علمت أن الفخذ عورة فالفخذ ايه؟ عورة مالك الوانت فخذة ليس معورة ولكن هو عورة كما قال بي جماهيه أهل العلم بأن عورة رجل مع رجل من, من السرعة والجرعة <تصفيق> عورة المرأة مع المرأة من السرعة للنفرة و المقصود مع المرأة يعني يسلم مع المشكلة من السرعة للنفرة يعني مثلا عندنا البنات مثلا في الجامعة في المدينة الجامعية وضرس على زميله لو مثلا في القهوه هيغير قوم تتكشف امام زميلتها على قد هم حريم مع بعض طبعا ده ممنوع طبعا من كان زمان في الافراح هنا في شبين افراح في مصر كلها كان يعملوا الفرح كان الاخر ويوم حريم يحضروه ويجيبوا واحده ترقص بين الحريم راقصه كانت اشهر رقاصه في المنصوره اللي هو هنا واحده اسمها موجاتو موجاتو ام موجاتو اشهر اسم موجاتو لسه <تصفيق> ما قالهاش ليه ولا يعني بقول ايه ان ام موجاتو دي رقاصه فرقصها جميل ايه انت تتكسف قدام فالسؤال يقول لك ايه ما هي حريم على حريم عوره المراه في مع الاورغ المراه السرره يعني بالنسبه للمراه الصدر مع المرض المراه مع احنا في في بنكلم المراه مع المرض لما نقول المراه مع المرض مش فينا معاش لسه جاي هو بعض في بعض المسائل التفصيل بسيطه ولا في هذا كلامه جماهيرنا ان شاء الله توفيق لك مع المرض طبعا <تصفيق> مهم قوي الكلام مع المره المره مع المره اذا عوره الرجل بس بس بس رجل. عورت مع رجل ها الصوره الاولى عوره مع المره الصوره الاولى عوره الرجل مع المره ماذا يحل للرجل ان يولد من المراه رجل كفايه اذا كانت زوجته فلا عوره دي ما السبب ليه ما فيش عوره يعني, يعني لا عوره الفاسه الفاسه لا عوره المراه في, المرأة في أما كلها عوره حتى سفر حتى سفر طب وفي ستره مغيرا المغشى والكفايه ليه والبيع والشراء الشهاده والقضاء يعني والطب دي امور استثنائيه <تصفيق> على فضل الحاجة يوصلوا يعني هنردح مشاهد امرأة تنزف تشوبه سجل تشوبه ايه؟ سجل يعني بيجي دم في كور من درجة تيجي بيجي مثلا من مستشفات ملايات ملايات بين الجنية عتان يشدوا الدم ما تجيش انت تكوني بقى ايه؟ عاورة مش عاورة ايه؟ هي أمور مخدامة اللي هو ايه بقى؟ الضرورات والمحظورات دي المحظوره اهي دي ضروره انت تكشف او والناس اللي واحده تيجي تبص على اهي بص على ايه؟ مال ايه معدوم؟ معدوم طبعا وبوظها اول واحد يقول لك ايه؟ ها؟ الدخلي انت قلت في كده انت بتفرج ليه؟ لانه يشعر ان دوله معدوم طب في كده ما ما ما تشاريش شيء يعني خليت مثلا واحده بتجمد وهتجمد دلوقتي اهو وممكن تجمد ويحصل لها حاجه او العمليه عسر ممكن تموت هي والجميل وبقاله كام يوم بتجمد وما فيش ونزل في الميه اللي عندنا لازم حاجه الحريقة مدرش ها؟ غريقة حريقة والغريق العبطور واحدة غريقة ها راكت بتغرق والأخ اللي نزل حصل لها مريزة مصاب ميدورش انا عضلك بشي انت راكي بتلك برط سمعني بس انت بتلك انت بتلك برط راكت معي بس انت بتلك وبعدين تجيب الأمرى تجديد وقت مفترضتها التالية تجليد قلتها تالتها هتمزقها ولا حتى لو عوصها حرام مزقها هتمزقها هتمزقها حلال وحرام زكتر حلال وحرام ايه هنحن لديه ضرورة كام هنحن مرحبا هنحن لديه السنوات هفظ الدين هفظ العقل هفظ الناس هفظ الدين هفظ الناس هفظ العقل هفظ المال هفظ العظم هبالله عزيزا رفض يعني هتوديها مثلا وايه الجراف السني دي لا بتشوف الغابه يعني الامازونها بعيد الماتريك السني مثلا شيله جابها يعني ايه تاخد ايه لا لا ما تاخدش تمشي لقدام اه تمشي لقدام او اذا في حائل بينك وبين يعني يقول لها خلي بالك يعني ده خليك كويس معايا عشان الوقت بيستغل عشان الوقت بيستغل med året røde med alle kvinnerne alle kvinnerne er året på den forstående med den akkis hvordan kan du se hatt om den røde med? forstående det er det er det å være med oss hvordan kan du se hatt لركب. من السرع لركوة من السرع طبعا كل هذا يتكلم عن النظر الطبيعي الذي لدينا فيه شهر أن حديث أفا عميواني أنتما فهذا حديث شاسو ضعيفا أفا عميواني أنتما لما دخل اتنين من البيت اللي برشاة صلى معيش ده أمه مكتوب فالنهي صلى الله عليه وسلم يقول له دعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعني واني عندما فهذا حديث ايه؟ ضعيف بس معناها الواضح معناها يعمل لا شاز فهذا حديث شاز. شاز ضعيف ومزورة حديث للنحماش ومال عبدالله ماذا؟ ماذا؟ ماذا زينته الذي يحصره مخيط har kun hre som de farger hka hver trenger hver som hvik å vi dera til hver 다른 reger». « Og hva hver det en overende hver trenger hver en gang? 8. Rosenberg Motte, when Hvis goss hver hver hver trenger hver hver BRT, die er sagetirosendet hver omila.- Hv. Hvis ikke not donn, Hvis فاهم وليا فاهم ان سبب دخله وزينه ظاهره وزينه باطنه يبقى عندنا كم نوع من الزينه اربعه مكتسبه وايه الزينه حقيقيه حقيقيه <خلق> وزينه مكتسبه وزينه ظاهره وزينه باطنه الزينه هذا من باب في التلفظ او في التسميه يعني إيه؟ يعني ايه زينه حقيقيه <الجمع> فى جدا كده وشكلها تجربة فيها عام الفاسد فى تباحها معك فى الاسم كده طبعا يهى مصرى فترة وبعدين الجمال انت يعني ممكن هي مش رجدة بالها يعني تباحها معك يعني ممكن يكون موطن الجمال اه وهى مش رجدة بالها مثلا تضافرها في يعني فيه حالين فيه بص الجمال وش دوافر. اخرم سيه جدا من وظهر عليه من مخالي في البن في حاجه وفي حاجه دي وظهرها اي من حاجه تاني سلام طب ما الايه البتاع اللي انت بتشوفه ده ليه مثلا ان هي عادي خالص وكشف ايديه قيمته كبير ان ده امر عادي مش امر عادي لان ممكن يكون ايه ممكن يكون يتخجبون ايده دي مش وهي مش انت وبتصلوا فاضي جدا دون وبتقولna... يعني لا تقصد شيء ان ده لو خدت الدخول اجار دي دي سبب فتنه طب هل يا وزه انسى الاثار فالل واحده مناخيرها جميله واحده ممشوقه القوام واحده مثلا مش عارف جسمها جميل اهتم في ايه هي خليتها كده ربنا عمل فيها كده يبقى واحد بقى وادي الزينه واحده زينه ايه خلقيه الزينه خلقيه الزينه الثانيه امسك دي مختص معين واحده مثلا حاطه كريمي اللي هو بتاع الاخضر يتحط على العين ده. واحده ثانيه مركبه بوش صناعي بس البنت واحده حاطه مش عارف على ايدها واحده عامله عدس فسفات عدساه واحده لسه دهب واحده البنت عامله لك انا ما عنديش اي ذهب كمان زي لسه دهب اللي بيلمع ده بتاع دول الخليج راح البنت على يبال زينة اثنين زينة خلقية وزينة مكتسبة زينة خلقية وزينة مكتسبة وزينة ظاهرة وزينة باطلة ولمبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ما ظهر منها يعني ظهر معفة يعني واحدة مسيح مثلا ومكبلكو تلفة كده تجد من الوضع الصباية بيجري منه فظهر منها مثلا مش ظهر منها حركتها كده قبل التشبه بتقول ليه دي ايه هي مصورة من فوق لتاحت وظهر منها ما ظهر من جسمها من لفتتها من حركتها من هوب ده تبني في دي ايه ده يكلف الله نفسه من الله مش عاد اخي دي دي ورد وممكن ست دي كل اخت واختك ومراتهم رأتك إلا ما ظهر منه هي مستورة من فوق لتاحت وجاءت الريح مثلا آآ آآ مش كسبت الريح مثلا نفعت الهدوم على الاسمها نزقت في الاسمها نزقت في الاسمها خصفنا أو جسمنا ولا يجي نزلنا تونأي ما ظهر منها أردت أنه ظهر منها كما قالت نعباد ما ظهر السياة يا مسايد نروس المشاور الزم لا لا لا حديث بعيد إسرائيليات ممكننا تتكلم عن الإسرائيليات نعم إسرائيليات كاني يبقى عندنا ايه هلقيه هلقيه مكتشف ظاهره اللي هي الحليه الحليه الغضاب اي حاجه الجامد بتاع يعني بيجي عليك واحده لسان القاف وتحبها نفس القاف وهي اصلا اجمل حاجه فيها ان مشاج مشاحه يعني اقمن حاجه فيها رمش ومفيش حاجه غير رمشي اقصد انا قاطعه وجايه ان خالص غيمين والرمش ظاهر طب ثاني والله احنا بنعاني من الموضوع ده بس <تصفيق> يعني, يعني انا معانا جوده الشدره ده مش بس عشان بس كلام حساس ومعانا انشاء كتير ما يعني برضه ايه خد اللي ما يدرس يعني موقف المو... مدرسه مدرسه يعني يعني مو... علمي بس <تصفيق> <حسد الله. تصفيق> اه بقى الحمد لله كل اللي في ما شاء الله عليه وشهين نفس سيدنا موسى مع بنات شعيب ما عارف ازاي موسى مع بنات تاني دي بالنسبه للظاهره ها النسبيه والمكتسبه ها الظاهره الظاهره بالبحر ها ثم بقى لا بس ده بصوا فينا فكره ها يبقى ليه بقى انا بقول ما يظهرش منها بقى جماليات بقى ايه جماليات خيرها لا فك ما هو اجمل حاجه في المره ايه كل شيء فيها حنانها تعاطفها شطره ذوقه طب يا حضره في افاق افاق ممكن بس فيها حنان يعني نخلي مثلا بدل الراجل يروح بدل ما خاطب خاطب يروح يتقدم لها مش دي 20 راجل عينت الجماعه في السمه دي لان السمه دي اصلا نذره قوي انك تلاقي حد اصلا في الزمن بتاعك مثلا الي بص مينش اللي كان ها وبعض اهل العيل ينازعوا فيه يبتعد في تسميه الزنا الخلقه بانها زنا دي في بال حضرتك يدخل قريه ايه ده العاده ها مكتسبه واحنا قلنا المكتسب ايه ها الحليه والرميه مش الصناعيه الرميه هي امم في اول حاجه خلقيه مكتسبه ظاهره والظاهره ايه اللي احنا قلنا حتى في طريقة في الكلام وفي ممكن واحدة تلاقي مثلاً لمؤفضة يعني ما هتمناش عينة خالص الشكلة هتكده ما هتمناش عينة راجعة ومجرد تتكلم مجرد أنها تتكلم متاشر نام صحفة فاعلات أتمنى أن يكون زوجة مجرد أنها تتكلم نام صحفة وبركو نامس كده هتلاقي بنت شكلة كده يعني ما ما تجيباتش خالص تهية كده ولا كدا. وبعدين تفاجئ المدير تكلمت ساق في منتهى الرقه والجمال في, في كلامه ده الكلام موجود هاشطه بس مساجده بس الكشف كده طيب بيقول لك ايه من هو المحال من الذين تتبدل مراته ام جبد المرته امامهم زينتها كده ايه قول يا ابراهيم ما ما هي الزينه مرحبا <تصفيق> يعني واحدة الزينة المنخلقية ممنوع الزينة المنخلقية ممنوع الزينة الممتشبة ممنوع الزينة ايه؟ الظاهرة ايه دي مش جائزة دي ضرورة اللي بعدها انت باطنة ما تقعدش مع رجال تتكلم المحال بقى حاج يقولي المحال ها المحارم ليه قوي قول لي لبعولتين اللي هو بعولتين هل يجوز للمراه أن تتكشف تماما امام زوجها يجوز هل يجوز للرجل أن يتكشف تماما امام امراته لا نعم يجوز في البلدك من تنعمل طيب ماذا عنهم؟ ماذا عنهم؟ أو آبائهن قدام أبوهم؟ أو آبائ بعولتهن أبو الأزواج أه. هو حلائل عبنائكم اللي من أصلهم ما هي؟ هي من حديثة الهدفة طب ما تسخليك بقى إيه الشكاية؟ أو آبائ بعولتهن أو إخوانهن إخوانهن؟ يعني أخوان الأب بيتع؟ نعم أخوان الأم؟ نعم او بني اخوانهن او نسائهن اي بني اخواته سال جميل نسائهن زوجات الابناء زوجات الاخ زوجات الابناء نسائهن ايها الله يسامحكم انا فاهم الموضوع بحفظ تماماً. ان الموضوع ده يبقى مخصوص تمام خليكم معايا هل يجوز للمسلمه ان تظهر امام الكافره؟ لا يجوز للمسلمه ان تتبدى امام الكافر الكافره والمقصود بالكفره هي تكون فيها النصرانيه واليهوديه والمجوزيه والفاهقيه فهذه المره الكافره ان احنا نعملها معامله الراد فما تظهروا بجمال لقاء ايه؟ مان؟ من الصبر من الصبر العرب صح؟ من الصبر العرب. من الصبر العرب او ما ملكت ايمان وملكت؟ لا خليك معايا هان يبقى من القبر تتكشف امان عبده؟ ايه؟ ان العبد أو ملكت, ملكت, ملكت. ملكت؟ او ملكت؟ ايمان ما ملكة أيمنكم ممكن يكون عبد عني لا يا أبو. أبو. روس لا يا روس يا ها؟ غيري قالوا من إيه لا قول عيلا مش هو يوم. ما ملكة أيمنكم كان عبد السيدة عشان هنا دي حاجة مان تتكشف تتكشف تتكشف أيوة تتكشف أيوة كل ملك من يبقى ما ملكة أيمنكم ما يفشت كهل عديدة من زي سعيد بن المسيب رضي الله عنه وعضاك نقول كده لا تغر أنكم آية النور فالمقصود بهين الناس الإيمان فالمقصود بهين الإيمان إذا ما ملت إيمانكم هنا مش معظور الرجال وما المين الإيمان أما وعند أنت شريك وتخزم عندك في البيت وتخزم عندك ممكن مناطق تظهر قدامها هتظهر قدام زي صاروخ خلاص يعني شايفينها واحده مع واحده برضه من السره للركب خلاص يا اخوانا ايه قوي التابعين اهي ها ده <تصفيق> آه بقى في ايه ايه ايه ايه مشاء الله على المسلمين ايوه كده ايوه كده المسلمين مشاء المسلمين مشاء المسلمين الشكه الكشف قدامه بتاع المسلمه من الصوره دي صح مش قدام الكفره انا قلت الكفره من الصوره دي لوحده ها الصوره بتتعامل راجل. هل يجوز لو بقى ان فيش حرامراه لا هو لا فاحنا من عمل الكفر زي الراجع لبقى المرأة بالنسبة ليه كلها ايه؟ عمر وخاصة انك انت لا تأمل من فيه فيه والله والله فيه فيه. هذه المرأة والله يأخذني هذا الكلام في غاية في الأحمل والله يأخذني والله يأخذني هذا الكلام في غاية في الأحمل أنا أطردكم الثاني يعني من ظن الحاجات للبلائل هذه عامة وطم ألا هو مصاحبه البنت مسلمه للبنت النصرانيه وتفاجئ مع جزائره بان هذه بنت مسلمه ااا بكتابه عنده صور مش متعرف لموضوع مش فاهم مش فاهم ليه البنت ما تغيرها كان انا شفت بنتي هنا ماتت بسبب الاستحلال وشفت بنتي ثانيه قوم انا لما قلت لي كانت صارت لا لا ده ده, ده, ده طلب يعني احنا رحنا رحنا نشوف البنت دي اللي معاها لا تنسرتوا يا حاج ولقينا علمتوا ان دي عليها جاني نصراني وان البنت دي عايزه جدا عن الجواز وكده وكيب... فجيت ان المشكله تتجسد قدامنا صريه دي ايه حاجة بالظبط هل يجوز للمرأة ان تتنفس أمام النبي لا يجوز كذلك هذه المرأة لا يجوز لها ان تتكشف اقرف صنيع او يومي وجنت انا ما عاينت بنته صحابهنا الصنيعه وسلمت ابدا ما بده ان تبتلى بهذا البلاء وهو هو ايه, إيه؟ الشك شك عندنا بنت والله يا فندم لحد هو هيجيش راسخ عشان يتجوز يبقى هو تا يجوش راسخ عشان يتجوز ما فيش ما فيش هو في جنه من على ما هو كل كل بحسب بقى والله اعلم هم بينيله ايه <تصفيق> خلاص يبقى لما يقول نساء هنا المقصود بنساء مين نساء مين من هم انذكر بين الرجال قول الاربك من الرجال يعني الراجل اللي مالوش في الحريق يعني ولد قبلك واحد قبلك وانت وقتوا معاكم دخلوا الشقر دي مالوش في الحريق واحد مجنون وانت وقتوا في لكم دخلوا الشقر مالوش في الحريق ولذلك أنا قلت لك في زمن مين اسمنا؟ مخصر كانوا بيخصر رجالة وخاصة اللي هم اللي دول عشان يبقى آمن يسمونه الأذى وهذا الممنوع شرعاً يسمى مسجد انه تجيب رجل وتخصيه يعني ايه تخصيه؟ يعني تخش الخصيطين بتوعه أصبح الرجل ما ليش فين؟ في الحريب وبعدين يخش بقى الحرام لك الحرام لك بتاع الحريب يعني الحريب بتاع الحريب يخش ويبضع وانت آمن بحيش انه ما يتعرضش الحريب ولكن كنت تقول عبد من, من العبيد هو اللي يخش أقول لك لا لأن العبد له ايه له ايه له <تصفيق> قد يكون أفرح عنه من السلي تفسي يعني ممكن يقول أنه له في الحرين أفتر من سجلة فيؤدي هذا إلى بلاء وفساد فالمقصود بغير يقول الإرباق مثل البلد المغفلود المجانين ها الآغة صح؟ أي واحد مرح في الحرين ممكن ولكن واحد يوم الحريم بتقعده ميفامش وياما حصل البلاوي بسبب ان البيل وافشة تحت تحت وميطلع اليابا الصبيان مشاق يطلع رخي برأي ايه هات كان ايه هات مش عارف ايه ويطلع لما ياخد على الموضوع بناء بل. بناء زي او الموظف ويجي مثلا يجي مثلا ثمين وراحين يعود له لانه مريض تفاجئ بابي اللي بتقيل اللي بيقابلهم بيه الزوج بيقول لك استمراري راجل ممنوع شرع راجل مش راجل اللي بتقعد مع الرجاله وتتكلم وتتنجف وتبدا وكده اللي من الكلام من هم قول الغلبه من الذين ليس لهم شكوى في النساء أو أرب أو رغب في النساء ومنهم الأغى وما شبه لهم هم التابعين وما يقول للقلبة المسلمة التي تصل المسلمة إذا هذا يعني الأمور الشديدة جدا العظيمة جدا إن هي المرأة التي تصل في المرأة من في حنين والصاف يعني في شيء ممكن تصرف وتصرف يعني بكل دقه في البيع هذا ممنوع شرعا الطريقه نعم الطريقه يعني الطريقه ياخذ بالحبله ممنوع شرع لان اعظم من الرؤيه اعظم من الرؤيه ااا في قصه كده احب اقولها عشان اللي إحقوا برسي توقف الصورة وأنا بك أبطار من قبل وهي لمخنّس يعني إيه مخنّس؟ المخنّس اللي ورد في الحديث ده اللي هو الراجل اللي دائما يحب يقعد مع الحريب عديثه مع الحريب كلامه مع الحريب حتى ما يتكلم تليم يتعوّد تليم حريب حتى ما تليم يمشي فيه يتزنى كما تتزنى الحريب الرجل كان يسمى مخنس مخنس مخنس بالخلقة مش بالخلقة بإيه؟ بالافتساب يعني كسرت أعدته مع الحريب ممكن مثلا ولد بين مجموعة من البنات يطلع كده أعدته مع الحريب كلامه زي الحريب أعدته مع حكايات زي الحريب رحب ده الحضار في واحد زي هذا هذا رجل المخنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يا نسانو لهم بالذهول على النساء كمان في يوم من الايام بنصل بالذات على سيلو ومشربه وعيد اخوه عبد الله بن اميه او عبد الله بن اميه فاول انه دي موجود في البيت فبيقول له بيقول لي لاخو اللي ابن امي لعبد الله اللي هو ايه اخو بيه ام شله فابوه بيقول له كده انت لو رحت الطائف اتجوز خلان ابنته ابنت غيلان او مش غيلان اتجوز خلان فإنها إذا أقبلت أقبلت فيه أربعين وإذا أدبرت أدبرت فيه ثمان والنمشى صلت بها قال له لا انا الله يبقى معناه ان يخص انكر عليه قال انه ياعد والله انه كده نفهم الكلمه ان ياعد والله لا انت نظرت اليه وابعدت النظر معنى كلمه يخص الله حتى تصيبه الرجل ثم امر ان شرع ان يدخلان هذا الرجل عليه مره فقط إذا اقبلت اقبلت في الارض يعني ايه يعني التثنيات اللي في الضهره ديت اللي, لا, اللي لا. لا. اذا اقبلت اقبلت اصابعها <تصفيق> يعني اه يا شرفات اذا اقبلت اقبلت في اربع يعني ايه يعني دهوري يعني ده واذا ادبرت ادبرت في ثمانيه يعني يفصل يقصل نصف عجزتها لانها كبيره لان العرب كان يحبون كانوا يحبون المرا السمينه المرا يعني ضري العمي يقول لابنه ما تتجوز الا الطخيبه يقول له ايه ايوه انا بكلمك بجد والطيعه بقى ما تتجوزش الا الطخينا ويامر كده في رجاله كده وهدي دي كان العرب كده العرب كده دي يعني كان في قاعده كده في باب الجمال كانوا يقولوا عليه يقول لك هزيج يعني ايه الجمال او الذوق لا يعلل الزوق إيه؟ لا يعلم. لا يعلم يعني مثل الجماعة بطوء يحبوا الوحدة اللي شفاتيرها سبيكة وفطسة يعني مأخيرها فطسة وكل ما كيبها شفاتيرها كبيرة تبقى أجمع ما تجيش إنتما تقولي لا ده حاجة وحشة أولي لا مش حاجة وحشة هم عندون كده الزوق إيه؟ يعلم. لا يعلم فالعرب كان يحبون المرأة السمينة فهذا المخنس الذي أمعن النظر إلى هذه المرأة وصفها هذه الصفه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صريح يا عبد الله يا عبد الله والله والله لا يعلى يعني يعني مفيش كل هو هم بيحبوا الطخينه ليه هو مجاز كده اتضربت زمان هم ها اتضربت في زمان هم اتضربت في شكل العجينه لما لما تحشي بايديها وعجيزتها هو يعتبر العجيزه ايه اربعة كمان يبقى 4 تمام العجيزه العجيزه, العجيزة يعني لمقاعد او المقعده الضبر في ضاق فبدت هنا بعد واذا اضطرت اضطرت في زمان فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه النكره صلى الله عليه واله وسلم شوف يا شيخ اموري نحن في ايام خراب الجمعه ازينا بمثال شيء وهذه احكام قد تستغل خطا ولا السكه الجاي ده الكلام من هنا كلام جديد يعني رفيق ثاني السؤال كلام جديد يعني ايه كلام جديد يعني بيقول لك هذا الكلام قد يفهم فاهما خاطئا وممكن هذا يودي ايه, إيه؟, إيه يعني اقصى مع اخته واخدين حضاره اخمع رخصه ويقول لي اقصى تكشف من كده كده فنيودي هذا الى غير المحاكم او غيره ده مش مقصود احنا بنتكلم عن الحدود يعني الحدود اللي مسموح بها اصل حراجه فني عايز الحدود مش معنى كده اني بقول لكل اخت تكشفت قدام قرايبك كده وكده وان تشفي سنتك اصل مش عوره لا مش عوره معناه كده معناها لا خسرتها ولج الى كان فيه يعني اللي هو شفت اللي كده غير هذا لا يكون شيء صح ولا في ايه الخوف فخول لي سبحان وتعالى كل المؤمنين ارتباطهم لاهل الايمان من ابى صاحبك يغضوا منها مصارفة يعني الوحيد يعني لا وعامل النظر الى المرأة الاجنمية واعنا اليأتي ان المقصود بالمرأة هنا يا شكوارين المرأة في التلفزيون والمرأة في الصحف والمرأة في مجالات الجنس والمرأة عن نيت وما شكو ذلك لان ممكن الوحيد يظل هذه الصورة في دينك لا تتغير طوال حياتك وكأنها سيطانة حتى صلى الله كل المؤمنين يردوا من أرصادهم ويحفظوا بفور وهذا من باب حفظ الفرش وذلك جرس كلاما إن الله خبير ربما تعمل وكل المؤمنات يردنا من أرصادهم أثاني المارك برضه مين الخيار؟ يا ما تدفعش عين عن فراجل ترى التفليل؟ أخصي شوف المنظر هزين؟ شوف طويل هزين؟ شوف الجمال هزين؟ شوف الجمال هزين؟ شوف طبعا جمال نوع وخاصة النظر الشخوة النظر العادي مش نظر الشكوى النظر العادي نعم النظر العادي مش نظر الشكوى أما النظر الشكوى هي كم؟ نظر وكل المؤمنات يا رفضنا من أبو صالحنا ويعفظنا فروحنا ولا يريدين فينا كمهنا إلا ما رضموا لهم والجال الثاني بعيد على الأخوات بقفة كريمة محترمة من بيئة صيبة وظاهرة وتفاجئنا نفس النقار ونفس القول النقاط على اثنين ايه وجدي وفي وجدي ايه ذهب ذهب دايم الشهم زي واحد نفس الخط وهلاحط من تحت النقاط مين هو الانتصار الاخطر اتحط على ايه طب ده خط مش جاي يعني مشاهد الخط الاصلي في النقاط انها ولا يرهينتي بتاعهم مخصوص بيجي هنا صغيره سطحيه ها ها مستسبه وين مكتتبه تعال ده بيفكرني بجد عادي جماعه كمان بترمي ليها اه دي بسيطه نبتدي نعمل نهايه اسمها الكش وفي بعدين تعمل ميل في الميل واحده ثانيه فكده دي بقى الادسنخاق وعملنا الادسنخاق والوشاحه والكحل والكحل بالرميل والرموش يعني مش تتعامل حاجه جدا طبعا الاصل في الاشياء احسن من ظن المرض مش مع حد مع, مع يعني مع ما جمال اصلحها وازالها واحترمها اذا انت كل اقصد من الاحوال دي بتقصد مع ان هي صراحه شكل زي ده انا اذكر وده يعني بلاش الحكايه ولا يبينا ديننا هونا الا ما ظهر منه ولا يرضينا <مقول> <مقول> <مقول> <مقول> اللي مقصود بالجيب هو ايه فتح فتح الفتحه من فوق بيسموها ايه الجيب في اللغه العربيه اللي هي فالمقصود فاليضربنا بخو يضرب بخو على الودنه المقصود مش كده المقصود ما تحت الجيب اللي هي العنق ها ها لان العرب في العربيات زمان لما تيجي فيك كلبش الخبار تقوم تربطه من ورا يقوم تلاقي الكشف وعنقك هتكشف فمنعهم من ذلك وامرهم بان تطرق المراه بشماريخ على وجهها وعلى رجها وعنقها فذلك قال يضرب بكم ورهن على جبين وامرنا جينتهم لا يا دكتور يعني يعني بتذل اه بتذل خليك معايا هل دي ولا يضربين جينتهم الا لبعودتهم لجوه يعني صراحه انا يعني من الحاجات اللي تزعل الواحد يقول لك الراجل ده ما اعرفش يعني بيقسم من راسه زي انا بس الكلام ده او سكت في ولا يمرن جنتهنا الا لجوره او اباه ابوه ومش معنى كده انها تتجاف انا هقدر مش افرض ان تعلم ان الراجل الكبير ده اللي هو اقرب بوص الراجل الكبير عين زي ده اه بتخاف على مراتك منه منه يعني ده جدا وانت بتخاف على مراتك منه صح اللي يخش عليك انت عارفه ليه انا بسمع الكلام ده بيحصل ده اه بترته متساويه مقصر هو مش كويس راجل مش كويس والنبي فرسيه يراني مثلا تبتقل مثلا في مازجي فرسيه واحد ايه وحدة في جابي كده أسألك سؤال فضل حصل من أبويا كيتو كيتو كيتو كيتو كيتو طبعا تخلي شعرة في الشيء راسك شعرة توقف أشبه ليه إله أشبه ليها معك؟ تخليه إله لخميشيه يجب أن أعمل فوقي حمانك حصل منه كيتو كيتو إنت شيف من أبوك وحدش يخشش ما تعملش معنا أشبه حتى انت لو غبت سواء كنت في الجيش او مسافر بره تروح عند اهلك ما تجيش عندك لان هيطلع لك طبعا القصه فيه ان الشاب ده بيبقى ضعيف الشخصيه ضعيف الشخصيه قليل مش عايز يتصرف معاملة مع ابوه ولا يريد ان يتهن الا اللي بقول لك هنا او ابا هنا او امالك هنا هنا يعني حمال رجل خويس أذى المسامل بالتعامل معه على مع صوت رصري خصت النظاري بش مائل صلاة خلاص يا عبدو؟ اللي بأكد عن المعلومة دي أصلا أبا عزيز يقول إيه؟ يا دكتور بعديزك خليت ما عمل؟ أصلا أبا عزيز دفعت النظر إلى ما يسمى باسم زينة المحال أبا عزيز يقول إيه؟ بقول لو على كلامك كده اللي انت بتنظله عن أهلان قد يقول ذلك هم لما يسمى باسم زينة المهام يقول الحوا فيك يا يا احتياط بس بقى انا حاسس ان الشخص اللي بتعامل معاه ده سواء خنايا او اخويا او اخويا او قريبي اللي هو من محالبي وحاسس انه مش كويس نظرته مش كويسه سرته مش كويس عارف عنه حاجات او بني اخوي هنا ان انا اخو او نساء هنا همم اتمنى اقرر ان انا اعرف ان شكلي دي شكلي دي اللي هي كل يوم في مجلس البيت ان هيجيء المراه تخش بيت تطلع من بيت تخش بيت تطلع من بيت وهكذا دواليك وهذه المراه متخصصه في مشاكل البيوت يعني بتقعد سيره البيت بدل بدال البيت اللي يدخل خش بيت وانا هي تطالع على مرات في البنك من كميرا برد على عباسيك في إحنا بنتكلم في الحلال والحرام يا محمود لا نتكلم عنه يسمى بإسم إيه ما لا نتكلم عن الاستثناءات دي حاجات الاستثناءية اللي هي السخصيات اللي ليس كويسة السلوكيات المنحارفة السجود الأخلاقي أنا ما تكلمش عن نوعية أنا ما عن الأمور اللي هو يسمى والحرام في ضوء ايات نور ما هو الحرام في ضوء الحرام اه يعني سبنا خلاص مشو بنت اختي انا محرم بنت اختي انا واحده بنتها بقى انا برده طع بنت بنت بنت <محرمي>. ويري ابننا جهنمه تقول له يا ابني او ابا هين او ابا عايز تعرفها ازاي يعني عشان لما امور ما يعني تعرفها البنت دي لو مش متجوزين تجيلك ولا متفلاكيش ده السؤال ما تفهمش ما تفهمش يبقى كده انا سيبنا عليه ده صالح ده عامل له وتصور للسنه فاطيمه ويري لا لا لا ما تيش السلام يا اخوان ايه حليلوا في واردت نعم الله عليه واله خاص هذه المساله كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني اجتلى على نساء الامه كما سبق اين النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند ام هانه واغتسل وصل عن عنده وصلى الضحى وهي التي نقلت هل يجوز ان انا اعمل كده عند هل يقوز واحد زي يروح على واحده زي يبقى حراميون عن جد لا سؤالي كده يا ابو طه انا سؤالي اللي سئلتني عليه النبي طالب من عم النبي طيب ودي فين يا ابو رواش فين يا ابو رواش أنا شاري واحدة من سوء النخاس خاسر أبويا شاب لي واحدة أنا شاريت واحدة الستة دي نسميها أمان اللي ما تظنش نوجودين في الزمن بتاعنا وعيث يالك أن الخدامة اللي موجودة بتخدم في البيت دي أمان لا مش أمان دي حرة زيه زيه زي, زي مراطي زي مراطة حرة خلاص الستة دي الستة دي اللي الامة دي اللي شاريها اللي يرميك اليمين دي اه ممكن مرات تفيش في عقه وهي تفيش على او ما ملكت ايه أي سيدنا سعيد سيد. بن موسى امام ضبري الهجره تمس سيدنا من عبد الله كده لا تغرنكم آية النور فالمقصود ها فالمقصود ها؟ او ما ملكت ايمنهن او التابعين غيرهم من الرجال إنه هو راجل وماليش الحليم إذا جاءت لك المجنون أي واحد إقرد راجل ده مقصر أو خلقياً كلا مالوش أعضبتنا سوريا هاي نخش على الحليم آي نخش على الحليم لما نجد واحد كامل الفخولة رجل قويل الجسم ودخنوا مع الحليم وأعادوا معاه نحن وقالوا طول النهار وقالوا طول أصلا لغلط غلط ايه يعني تشرح ان راجل يقعد مع امراته ويكلمها او تبعت كتاب المذكره بتاع عايز انت رحت الاخ من اخواننا وعايز تتصل بمراسه تبعتها اتصل صيغ واي تادرينا ما ولا يطربنا ما يخفيه وتوخوا الى ما يجمع جميع المؤمنين على ان في النقاه وليظظنا بخمرهن على جبهن والايه ولا يظظنا باظفهن ليعلمنا ما يخفى من جهات القياس تبقى هتقول لي في الصوره دي الايه في النقاه وليظظنا بخمرهن على جبهن الا الايه ايه بقى بيقول لك ايه كانت الست زمان لما تضربش عقل الصراجل تمتمش بالخلخال ولما تيجي تل بقى كلمه نظره تقوم تمشي في الحس تخبط تخبط عشان تيجي كلمه نظره فربنا ولا يغرننا بغرورهن يومنا لما يقينك دينك هنا وكان الرجاله برده يقابلوهن بنفس المكر والدهاء فلو لا لو لا الخلخال بيضرب جامد يبقى رجلا ايه يا لا لا لا لو نفس المكر الخداعي كلام شيطاني مع كلام شيطاني من ذلك فقط ولا يغضبنا بأرضهن ها بيقول لنا رايت فينا في كده هذه الايه فيها دلاله على محوب الارتقاء اقول كان الله عز وجل منع ان تضرب المراه برجليها حتى لا يعلم ما تخفي من جنه فمن باب اولى ها, ها انت تستر عفه من جنه عفه من جنه اللي هو ايه تمام ما فيش كعب خليكم معايا يا جماعه بعد بقى لا اه ما ما ما اعرف حاجه طرف لا, طرف. لا, طلاصية. طلاصية. لا والله هو ده ما عارف ليه ما اعرفش لا ما هشربش شوف الالفاني طلب يشرب يشرب طب مش خلاص يا اخواني خلاص كده بره الموضوع قلت منقطش الدكتور والله هو حاجه دي طيب يعني الرجل والمرأة في العمل طبعا يبقى اصغر فينا وغص اكبر ربنا ثلاثه الجنود شكلها الخلاصه ان <تصفيق> فيت اصلا ف انا ما اقدر اقول لك حاجه الا ان توب الله عز وجل عليك وان يرحم و هو و بدعه الجد واي خير يجي أن يكون لهم مع على النساء بعزم الرجل إبا هالي أعض مرافق مفيش حالة لك أن الرجل إبا معاه القدرة المالية أعض مرافق القدرة ونصر الله عز وجل يعني يويني من نسخ بالنسبة. بالنسبة للنقاب أشياء في النقاب أنا خلاه مرة تسمي تلف نقاب يعني واحدة لبس نقاب وتنتشف على زوج بنت زوجة طبعاً ما فيش حاجة ذي كده طبعاً ده ممنوع لأن في حاجات في النقاب ده حاجات ده يعني مثلاً عندنا شريف مثلاً وفي عائلات في أبشن بين واحدة مثلاً دابساً خاب كويس كدنا الحمار وساكنت أصلاً إيه ده وقال عن نقاب أهلاً بيت أصلاً بيت عيلي كله رجالي ومتشوفه كلهم من إيه دابساً ليه بنجيش نتكلم على ده يعني حاجات اللي كانت فيها واحنا بنتكلم عن ده يبقى الايات دي افضل من شرحها افضل بس يا بس كان الصح ان انا اقول هنضبط الره في عره نعم ضبطه ها لا نعم هنضبطه اسمه ضروري ليس وقت الخضوع للقوه اه بس شوف كلام محدد صوت القدر عره الله يعذب بالقوه ليس الامر ليس الامر صوت المنطقه ليس بعوره على القولفه الا تقصى ما الحادثه امراه تعرى بكل شيء حتى باسمه قال من من القواعد صوت المراه ليس بعوره العوره والدليل على ذلك at man adversary seg av الله كانت Gud har Representatives Olha tsamlingen på maskis бamm Professors Det er ikke bare ikke min alenebra selv stirberen utt送 dem i Cold Ja, bye Ja, ikke endtasan Men så er et الآن سنتقل من أنتقل نعم تصوت ليس في عوضة أما المبنوع الشرعان الخضوع من الطبق الأصل في صوت العظم المرأة أنه في بناعي وده في ربنا باست للفرقنات المساوية الموجودة عندك وده في إنترى بشيء سيطة وشيء تكتب بعد سن اليأس تفاجئ ان الصوت بقى عامل ايه؟ صوت الخش ده عايز راجل ليه؟ لانه هرمونات الانوثه اقل اه هرمونات الذكوره بقى بتزيد عنده ولذلك ممكن تطلع شارق ممكن يبقى لها عندي كل الحي فالاصل في صوت المرأة انه ناعم صح فلما هي تقطع بالقول تيجي تكلم راجل تكلمه بصوت عالي بصوتها العالي هذا ممنوع نجي اقول لك طب انت من ورا الباب تعمل ايه تخش الصوت الصوت تيجي في التليفون ها تخش مش تخش الصوت اي ده رجاله يعني البش التكسر بتاع النساء بسم الله الرحمن الرحيم لدي ولا استقطعنا القول فيقوم ما يقوم على الذي في قلبها في نسمط وفي حد اصر صوتهم ها كنا هو كده كمان يعني مش عايز اقول لك يعني صوتهم بيبقى اجمل من المهنيات يعني هي سلطة خلية فاكده من عمل كده فيه وقد تكون قبيحة المنظر ولكن سلطة جميل جدا واخذ بقى علىك فطبعا جبتي بقى موضع جدا طب صحيح لو أنه جيلة كاملية أنا شئي تتكلم فأنا حبيت إن أنا لين من الموضوع باقي موضوع من الخارج. وننتقل في بعض الأمور التي تتعلق بهذا نكمل المرحله المرحله القادمه ان شاء الله اخذ الجهاز وافصحوا لي وليكم ان